قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزْعَ وَتَزْعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ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 إذ قالتِ مَرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي لَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتْ والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك برحمة صادقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصروا ونبيا من الصالحين.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 ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقوالهم أيهم يكفل مريما وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ يختصمون.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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قال, قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنصار اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مسلمون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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا ومتاهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَ أَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلِ اللعنَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ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 والله ولي المؤمنين ود الطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقطر يأده إليك ومنهم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن...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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ ثَقَنَ النَّبِيَّنَ لَمَآ أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَأْصُرُنَّهُ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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم اولئك هم الضالون ان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 قل صدق الله فاتبعوا من لة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مباركة مباركوه ودل للعالمين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 كنتم خيرة أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتأمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.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 يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ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 ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلب خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتو بعليهم أو يعذبهم فإنهم فإنهم ظالمون وللله ما في السماوات وما في الأرض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 فسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يُغْفِر الذنوب إِلَّا اللَّه وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُم يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ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 هذا بيان للناس وهدا وموعِضة للمتقين ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إيمسسكم قرحو فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُ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 فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَنْ تَقُولَ بُلَغْنَاكَ وَلَا عِصِيًّاكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا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 سنُلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومؤواهم النار وبأس مثى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصنه بإذنه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 إذ تصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرىٍ فأثابكم فأثابكم غنم بغنم لكيلا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة نعاسا يغشى, يغشى طائفة منكم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 قل فَدَرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا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 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وادقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانه وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم قل قد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن ثَقَلٍ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى غُرُوِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا غاب سماء يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عامل أنني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وأوذوا وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفر لأكفر لا أكفر، لا أكفر، لا ولا أدخلنهم، ولا ولا ولا أدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عينه حسن الثواب لا يغرن نکت قلب الَذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِأَسَلْمِهَا دَلَكِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا, لكن الذين اتقوا لَهُمْ نات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لم يؤمنوا بالله وما أزل إليكم